هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصدق قلب ينبض بالقرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ বরং নীল ফিহা ফাকিহ তু অুজুল ওল হাকুজুলশ্ ওই হ ইয় বি খুমাতামিও চঞ্চল ইউ ক্যালফল কল যারিদিম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 يَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فبأَّ آان إَّكُ م تُكَِّبَ كلُلّ مَنْ عَلَهَا فَ كلُ مَنْ عَلَهَا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 শিন ঈসি ই পড়তু অন্তু অ ফুজু মিন অকি সমুজু লত ফুল ইল বিশু্প ফেবি আলা ইর্বি কুমা টু কেনিবার ইর সু আনু হাসু ফলত রেবি আলা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 فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آنَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيِّ وَالْأَقَدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 ফেম خاف مقام ربه আই فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء আই بِكُمَا تُكَلِّبَانِ فِي مَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطان نُحَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَّتَيْنِ وجن دَانَ فَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا লমিয়াম হেলা হুম সবি খুম কেনিব كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكلبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ইয়ব্বিকুমা তু কেবন ও দু হিমা জন সবি আয় আল ইয়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 فيهما فاكهة ونخل ورمّان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان ফেি آلاء ربكما ইয়ারম্বি খুমে তু في الخيام فبأي آلاء ربكما আই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 كِإِنَّ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَمَا يُؤْمِنُ إِلَّا مَنْ آمَنَ